السلام علي سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وبعد تفصيلات التي تتعلق بها وجمعنا أصول المسائل التي تتعلق أصول السماوية ركين الإيمان المسائل بمسألة الكتب السماوية لأنها بها وجمعنا أركان من ركن أ ن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن أ ن تؤمن بكتب الله عز وجل التي أ ن ز ل ه ا على رسله عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام واليوم إ ن شاء الله تعالى نتكلم عن الرسل الذين أ ر س ل ه م الله عز وجل ه د ا ي ة للناس و أ ن ز ل معهم الكتاب فهؤلاء الرسل جاءوا ل ه د ا ي ة الناس ب أ م ر الله تعالى وهذه ا ل ه د ا ي ة لا بد لها من كتاب أ و ر س ا ل ة يهتدي بها الناس ويتمثل بها الرسول فيكون ق د و ة ل أ م ت ه ومن هنا كان الكلام في جهتين ا ل ج ه ة ا ل أ و ل ى هي الرسل و إ ح ن الكلام أخرنا ا في الرسل ل أ ن ه يحتاج إ ل ى تفصيل كثير أ م ا الرسالات وهي الكتب ا ل س م ا و ي ة ف إ ن ه لا يحتاج الكلام فيها إ ل ى تفصيل كثير أ و ل شيء ينبغي علينا أ ن نتعرف عليه في مسألة الرسل نعلم أن الإيمان الرسل بالرسل أن أ ح د أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن العظيمه ولا يتحقق إ ي م ا ن ك إ ل ا ب أ ن تؤمن برسل و الله عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام أ ج م ع ي ن فمن كفر برسول واحد ممن أ ر س ل ه م الله تعالى ممن علمه يعني عرف اسمه أ و لم يعرفه فهو كافر من ا لله تعالى ولا يقبل منه إ ي م ا ن ه بغيره من ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وذلك ل أ ن الله تبارك وتعالى أ م ر ن ا أ ن نؤمن بالمرسلين أ م ر ن ا أ ن نؤمن بالمرسلين و ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام فنحن من أ ص و ل ا ل ع ق ي د ة عندنا أ ن ن ا نؤمن بجميع ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ولا نفرق بين أ ح د منهم وتجد هذا مقررا في كتاب الله عز وجل وفي س ن ة نبيه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فلو أ ن ك نظرت في كتاب الله لوجدت آ ي ا ت ع د ي د ة على سبيل المثال كما في قول الله تعالى آ م ن الرسول بما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون كل آ م ن بالله وملائكته و ك ت ب ه ورسله لا نفرق بين أ ح د من رسله لا نفرق بين احد من ر س ل فنحن نؤمن بجميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ونتولى جميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام على تفاوت في درجاتهم ومنزلتهم عند الله تعالى ونحن لسنا في محل ا ل م ف ا ض ل ة بين ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام فهذا له موضع آ خ ر ولكن يجب علينا أ ن نؤمن بهم أ ج م ع ي ن وان الذين فرقوا بين رسل الله تعالى فقالوا نؤمن بهذا ولا نؤمن بهذا كفروا بنص ا ل ق ر آ ن العظيم وعجبا لمن يدعي الايمان لمن كفر برسول واحد من رسل الله بل عجبا و اعجب منه من يحكم بالايمان لمن كفر بجميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ولم يؤمن إ ل ا برسول واحد كما عند النصارى أ و اليهود أ و غيرهم فهؤلاء ا ل كفار بنص ا ل ق ر آ ن العظيم وحكم الله عليهم في س و ر ة النساء بهذا الحكم إ ن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فربنا عز وجل هؤلاء يريدون أ ن يفرقوا بين الله ورسله كما وصفهم الله ووصفهم الله عز وجل بالكفر ف إ ن ه بعدما وصفهم الله بذلك ف إ ن ه لا يجوز لقائل أ ن يقول شيئا و إ ل ا ف إ ن ه يرد على الله قولا وما الفارق بين الكافر والمسلم إ ذ ن ف إ ن ه لا خلاف بين جميع الامم في ان من رد على الله تعالى قوله وهو يعلم ان هذا قول الله وهو يعلم ان ذلك ردا لحكم الله وقوله فانه كافر لا خلاف في ذلك اذن فالذي يؤمن برسول ولا يؤمن باخر كافر بنص القران آ ن ل وكذلك جاء في حديث أ ح ا د ي ث أ خ ر ى ك ث ي ر ة منها على سبيل المثال حديث جبريل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي جاء يعلم فيه الناس دينهم فمن لم يحصل ما جاء في هذا الحديث ف إ ن ه لديه خلل فيما اشتمل عليه هذا الجزء يعني إ ذ ا آ م ن ا م الايمان جاء في ح د ل إ قال تؤمن بالله وملائكته إلى آخره وقوت به ورسله ف إ ذ ا ا ل إ ي م ا ن بالرسل جميعا لم يفرق بين أ ح د من الرسل إ ط ل ا ق ا والرسل هؤلاء من الذي أ ر س ل ه م هو الله و أ م ر ن ا الله تعالى أ ن نؤمن به فكيف نؤمن بالله في قول ونكثر ر بالله في قول في آ خ وهذا يختلف عن م س أ ل ة العمل ب ا ل ش ر ي ع ة فالعمل ب ا ل ش ر ي ع ة يعني قد ي أ ت ي شيء في كتاب ت ب ق ى من كتب الله عز وجل ا ل م ن ز ل ة جاء نسخه في ا ل ق ر آ ن أ و نهينا عنه في ا ل ق ر آ ن أ و نحو ذلك هذا يختلف هذا يختلف أنه هذا أنه ربنا عز وجل هو الذي تماما ربنا يختلف يختلف وجل أرسله عز م ونسخت س وعيسى ى وغيرهم و أ ز ل إليهم شريعة هذه شريعة هذه ن ب ا ل ق ر آ ن العظيم نحن نؤمن م ب ولكننا س وعيسى ى وما و جاء به ولكننا لا نعمل بما جاء فيها إ ل ا بما جاء في ا ل ق ر آ ن والسنه يعني اللي يجوز يجوز يجوز يتعبد نعملش العمل العمل ادعى العمل اتنسخ من نحن ومن الشراء السبقة لم نعملش به. ولا يجوز العمل به إطلاقا لا لم به ومن الدعاء أنه يجوز العمل به أو يتعبد به به ب أنه أو فهو آ ث م مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يودي به ذلك إ ل ى الكفر والعياذ بالله تعالى إ ن اتضح له ا ل أ م ر فنحن نكذب على هذه ا ل م س أ ل ة وهي م س أ ل ة أ ن ه لا يجوز التفريق بين أ ح د من رسل الله تعالى في م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن هذه يعني يؤمن بجميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام وان الذين كفروا برسول واحد كالذين كفروا بجميع المرسلين قال تعالى كذبت عاد المرسلين وعاد لم تكذب إ ل ا رسولا واحدا و غ ي ر كذبت ثمود المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين وهم لم يكذبوا إ ل ا من أ ر س ل إ ل ي ه م فقط وهذا يدل على أ ن تكذيب رسول واحد ف إ ن ه كفر بجميع الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام لان الرسل لا يصدق بعضهم بعضا صدقوا بعضهم بعضا ف إ ذ ا جاء في ا ل ق ر آ ن ذكر موسى وعيسى وغيرهم ن ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وقصصهم مع قومهم و ي د ع ي و ل انه رجل أ آ م ن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم و إ ن ه لا يؤمن بفلان من ا ل أ ن ب ي ا ء عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن هذا تكذيب ل ل ق ر آ ن و إ ذ ن فهو تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الزبور وفي ا ل ت و ر ا ة وفي ا ل إ ن ج ي ل ف ي أ ت ي اليهود والنصارى فيدعون انهم يؤمنون بعيسى فقط أ و بموسى فقط فهذا كفر بموسى وعيسى وكفر ب ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل لذلك في هذه ا ل أ م ة مجمع على ه إ ي م ا ن ه ا عند أ ص ح ا ب العقول لان هذه ا ل ا م ة تؤمن بجميع من جاء قبلها اذا كان يعني بعض اهل الكتاب, الكتاب يحكمون لانفسهم بالايمان فنحن اولى به إن كان إن كان لانهم يؤمنون بنبي واحد وهم كفار في حكم الاسلام لتكذيبهم نبي من انبياء الله تعالى و إ ذ ا كانوا يدعون ل أ ن ف س ه م ا ل إ ي م ا ن بتصديقهم لنبي واحد ف أ و ل ى ب ا ل إ ي م ا ن من آ م ن بجميع ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ودي بيقولوا وأن ذو دي افتراضية يعني افتراضية مؤمنين المسلمين يعني ليه بيؤمن بعيسى مثلا طب إنت بتكفرني ليه مسألة مسألة هم هم مؤمن مثلا الكفرة إذا كان إذا كان فقط فإنه أنت أنت طب نحن طب و م ش ع ا ر ف ه ب كفر ل ي ه ذ ا فانا اؤمن بموسى و ع ي س ى ومحمد وكل ه كله الغية الغية كله رسل الله وأنبيائه رسول و أ ن ب ي ا ئ ه جميعا تلتمية وخمستاش الرسول ألف كلهم أبقى أنت بقى من بقى الكافر هم هم هم أولى بالكفر ده هذا إيه؟ لو بالعقل ومية أبوهم بهم من هم وعشرين نبيان إيه بس هذا أربع أنت إبقى بقى بقى أ م ا فقد حكم في كتاب الله عز وجل على أ ن ه من كذب أ و من كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع ا ل أ ن ب ي ا ء لا خلاف في ذلك بين رجلين من المسلمين إ ل ا أ ن يكون أ ح د ه م ا جاهلا لا يعرف شيئا في دينه هذه أ و ل ن ق ط ة تتعلق ب م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن بالمرسلين عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام هؤلاء الرسل بلغ عددهم جما غفيرا بلغ عددهم عددا كبيراً جاء في بعض ا ل أ ث ا ر أ ن أ ب ا ذر س أ ل عن عدد الرسل ف أ ج ا ب ه النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه م ث ل ا ث م ا ئ ة و بضع ع ش ر ة وفي ر و ا ي ة أ ن ه ثلثمائه وخمسه عشر رسول هذا ب ا ل ن س ب ة للرسل و ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ن ب ي ا ء جاء برضو في نفس ا ل أ ث ر أ ن ه م مئه اربعه وعشرين الف نبي ص ح ولكن إ ن الله عز وجل ذكر في ا ل ق ر آ ن ب أ ن هناك ه أ ن ب ي ا ء ومرسلين كثير وكذلك جاء في س ن ة النبي صلى الله عليه, عليه واله وسلم لقد أ ر س ل ن ا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك هناك رسل قص الله تعالى علينا خبرهم على رسوله صلى الله عليه وسلم و ط ل ا ل ى رسوله ب قص علينا وهناك رسل لم يقصص الله عز وجل خبرهم علينا وهناك من ذكره الله عز وجل إ ج م ا ل ا ومن ذكره تفصيلا فتجد في ا ل ق ر آ ن ق ص ة موسى عليه السلام وعيسى ت ج د قصة عيسى عليه السلام وسليمان ت ج د قصة سليمان عليه السلام و أ ب ي ه داود عليه السلام وكذلك تجد قصصا ك ث ي ر ة في ا ل ق ر آ ن عن ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وما حدث معهم حتى قص الله علينا ق ص ة نبي الله يوسف عليه السلام في س و ر ة ك ا م ل ة سورة تاخذ ا ل ق ص ة من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا و ك أ ن ه ا ق ص ة ح ي ا ة يتعرض فيها ا ل إ ن س ا ن للماسي مزكا صغيرا حتى يبلغ إن الرجال الذين يتحملون ا ل ر س ا ل ة وانظر ما فعل الله عز وجل به وما كان مخبا له في الغيب من النعم التي انطوت داخل المحن التي تعرض لها ثم كانت هذه المحن التي تعرض لها سبيلا سبيلا إ ل ى أ ن الله عز وجل رفع ذكره وعلا ش أ ن ه ومملكه ل ك ه مصر م و ل ك ملك مصر وذلك ن ع م ة من الله تعالى على يوسف وعلى أ ب ي ه وعلى إ خ و ت ه وعلى أ ه ل مصر وعلى أ ه ل ا ل أ ر ض في ذلك الزمان ل أ ن ه لو لم يكن عادلا لما نال الناس ما نالوا من الهبات والعطايا وتوزيع ا ل أ ر ز ا ق بالعدل و ا ل ح ك م ة هذا على سبيل المثال ومدح في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سليمان عليه السلام وما أ ع ط ا ه الله من الملك ليكون ح ج ة على الذين ملكوا قليلا أ و كثيرا ملكوا بلدا أ و ملكوا بلدين أ و قطرا فضلا عن الذين ملكوا الدنيا كلها وسليمان عليه السلام كان رسولا ملكا و أ ع ط ا ه الله ما لم يعط ي أ ح د احدا ما لم يعطي أ من الملك ومع هذا كان يقول ل ي ب ل و ن ي أ ش ك ر أ م أ ك ف ر ويعترف أ ن ه بفضل الله وكان يدعو أ ن يبارك الله عز وجل له في نفسه و ز ر ي ت ه أن يجعله م ن ا ل ص الى ح ي ن وما إ ل ذلك من هذه ا ل أ م و ر تجد أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام مذكورين في ا ل ق ر آ ن لو أ ن ك عشت مع هذه القصص تجد تقلبات ا ل أ ح و ا ل والزمان وما فعل الله تعالى بهؤلاء الأنبياء والمرسلين وتجد هذا عربي وهذا ليس بعربي وتجد هذا بعث في قومه وتجد هذا بعث في غير قومه يعني في غير أ ص ل ه الذي نبت منه وما إ ل ى ذلك وتجد هذا ر س ا ل ة خ ا ص ة وهذا ر س ا ل ة ع ا م ة وهذه أمور تجد ه ذ امور ق و ك ا ن ا غاية الشدة وقوم آخر كانوا قوم متوسطين في وقوم آ خ كانوا ذلك الشدة وما متوسطين قوم في إلى ذلك تجد هذه ا ل أ م و ر وفي ا ل آ خ ر ربنا عز وجل نصر ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين هذا د ل ا ل ة على أ ن ك ل م ة الله هي العليا مهما تعرض هؤلاء الكفار في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى فنحن نؤمن ب أ ن الله عز وجل أ ر س ل رسلا و أ ن ب ي ا ء عددهم كثير نؤمن بهم إ ج م ا ل ا ما جاء منهم إ ج م ا ل ا نؤمن به إ ج م ا ل ا وما جاء منهم تفصيلا نؤمن به تفصيلا فتجد هناك آ ي ا ت ت ع د ل أ ث ن ا ء رسلا و أ ن ب ي ا ء وتجد إ ش ا ر ا ت أ خ ر ى في آ ي ا ت أ خ ر ى تذكر ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ب ص ي غ ة ا ل إ ج م ا ل ق ل و ا امنا بالله وما أ ن ز ل علينا وما أ ن ز ل الينا وما أ ن ز ل إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت قل آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل علينا إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت وما إ ل ى ذلك من ا ل آ ي ا ت الكريمات لذلك فربنا عز وجل يقول يا ايها الذين آمنوا آمنوا, امنوا امنوا بالله ورسله وهذا إعلام ب أ ن ه لا يجوز ولا يوصف ب ا ل إ ي م ا ن إ ل ا من حقق ا ل إ ي م ا ن برسل الله عز وجل أ ج م ع ي ن وهنا يدخل في الرسل الانبياء أ ن ب ي ء ل أ الرسل ا أعلى ل من ن في ل وجل يشير بالرسل يشير إلى الرسل ل د ر ربنا يشير يشير ج ة فإذا ا ا ب ن عز و ي أ عليهم على العلماء الصلاة والسلام وأحيانا يشير إلى الأنبياء تفصلات النبي الرسول وأحيانا يشير بين أيه وصفه إذا وصفه من ومن وإذا إذا ونحن د ي ي مسألة ع ي تاني دي من العقيدة المتعلقة بالمرسلين عليهم نتعرض نقطة من نقاط بعد المتعلقة الله الصلاة والسلام ذلك نؤمن بان أ ن ل ل ه ب أ لله رسلا و أ ن ب ي ا ء نؤمن بما جاء منهم إ ج م اجمالا ل ا نؤمن به إ نؤمن ص عليه الكتاب والسنة إجمالا ن به إ ج م ا ل ا وما نص عليه تفصيلا نؤمن به تفصيلا ولا نستثني أ ح د ا زي ما قلنا في ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى ا ل ن ق ط ة التي تلي هذه ا ل ن ق ط ة وهي أ ن الله عز وجل لما خلق الخلق ودعاهم الى الهدايه و إ ل ى الرضوان ليسلكوا سبيل العباده ة ذ ه أمور مطلوبة من الناس وكون الناس تعبد الله عز وجل هذا أ م ر مطلوب منهم مطلوب من اه ل ن ا س يؤدوا هذه ا ل ع ب ا د ة ازاي والناس تنسى وتحتاج إ ل ى تذكير وهل لو ربنا عز وجل لم يرسل إ ل ي ه م رسولا أكان الأسئلة أمر أن كلها تعالى الله تعالى معين لله عليهم إلى هذه وهو تدعو حجة لم يدع أ م ة من ا ل أ م م إ ل ا و أ ر س ل فيها نذير و إ ن من أ م ة إ ل ا خلا فيها نذير و إ ن من أ م ة إ ل ا خلا فيها نذير وقال ولكل قوم هاد كل قوم لهم هاد يهديهم السبيل ويدعوهم إ ل ى الله والهادي هنا هو الرسول الذي يجيء من عند الله تبارك وتعالى ليهتدي الناس بما أ ن ز ل عليه من الوحي فما من أ م ة خلت إ ل ا و أ ر س ل الله عز وجل إ ل ي ه ا نذيرا ينذرها ويدعوها إ ل ى الله تبارك وتعالى حتى لا يكون للناس على الله ح ج ة بعد أ ن أ ر س ل إ ل ي ه م ا ل م س ل ي ن حتى لا يكون للناس على الله ح ج ة بعدما أ ر س ل إ ل ي ه م المرسلين لئلا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل ف إ ذ ا جمع الله ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ل ي س أ ل ه م عما أ ن ز ل ه إ ل ي ه م وهل عبدوه أ م لم يعبدوه وهل فرطوا أ م لا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله فهذا دليل قاطع كما جاء في هذه ا ل آ ي ه وغيرها من ا ل آ ي ا ت ان ما من امه من الامم إ ل ا وارسل الله عز وجل إ ل ي ه ا من يهديها إ ل ى الله حتى لا يكون للناس على الله حجه و ل أ ن هذا هو الذي يتوافق مع ح ك م ة الله عز وجل قال الله عز وجل أ ف ح س ب ت م أ ن م ا خلقناكم عبثا و أ ن ك م إ ل ي ن ا لا ترجعون ف إ ذ ا كان الله عز وجل ما خلقنا عبثا وقال وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما لاعبين ف إ ذ ا كان اللعب والعبث محال عليه عز وجل وخلق الخلق لعبادته ف إ ن ه لن يتركهم أ ب د ا بلا ر س ا ل ة يهتدون بها في هذه ا ل ح ي ا ة خ ا ص ة و أ ن الشيطان يقعد ل ل إ ن س ا ن كل م ر ص د ولا يتركه ولا يكل ولا يمل من أ ن يغويه ويحرفه عن طريق الله المتقين وربنا عز وجل لم يترك الناس إ ل ى العهد ا ل أ و ل الذي أ خ ذ ه عليهم ولم يكلهم إ ل ى فطرتهم ل أ ن الشياطين غيرت هذه ا ل ف ط ر ة عند بعض الناس ف أ ر س ل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين وهذه ن ق ط ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة أ ن العبد لا يظلم شيئا إ ن الله لا ي ظ ل م ا ل ن ا س شيئا إ ن الله لا ي ظ ل م ا ل ن ا س شيئا وقال ف م ن يعمل مثقاله ذ ا ة الخير و ي ر ى و م ن يعمل مثقاله ذ ا ة ا ل ش ر ي ر ى كما أ ن ه لما أ ر س ل إ ل ي ه م الرسل أ م ه ل ه م رغم أ ن ه م كذبوا كذبوا المرسلين ف أ م ه ل ه م ولكنهم لما وصلوا إ ل ى حال تقتضي ا ل ح ك م ة ا ل إ ل ه ي ة أ ن ه م لا يبقون في هذه الدنيا أ خ ذ ه م الله عز وجل ب ا ل ع ق و ب ة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه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 ب ص ي ط في ح ا ج ة لازم الواحد يتربى عليه ر أ ي ك تتمسك بيه برأيه ا ل م عنده ا د ل ة او يغلب على ظنه انه هو على الحق يتمسك بيه لما يظهر له غيره يبقى يروح اليك ف ي ح ق في غيره خ لا ص لا ي ج ز له دي وله دي. أمر آخر وهو ان ه ي ت م س و إ ل ا فهي له ذه وله ذه امر آ خ ر وهو أ ن الرسل كانوا من نفس الامم التي ارسلوا ل ي ه اليه كانوا من كانوا ا من نفسه من نفس أ م وكانوا ت ك ل ل م و ن ن ب س ا ا وما ارسلنا من رسول الا ل بلسان قومه ليبين لهم فهذا امر يعني من باب التسهيل على الناس الله كانوا رجالا كانوا رجالا ما فيش دليل عندنا يقول إ ن ه كان فيه ا م ر أ ة أ ر س ل ه ا الله تعالى قال عز وجل وما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجالا نوحي اليه فهؤلاء الرسل جميعا كانوا رجالا ل أ ن الرجل أ ق و ى من ا ل م ر أ ة و أ ق ط ع عن ا ل أ ع ذ ا ر و أ ض ب ط لشعوره و ل أ س ب ا ب ك ث ي ر ة والله تعالى لا يسال أ ل ع م ي ف ع الله عما ز وجل لا يسأل ع يفعل ل نستدل على هذا بقول النبي مبلغ عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونحن وهو وحي يوحى عن يعني إنه هذا ربه ا ق كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إ ل ا أ ر ب ع فعشان كذا يعني بعض ا ل إ ش ا ر ا ت يعني انو ربنا عز وجل و أ ق ط ع عن ا ل أ ع ذ ا ر وما إ ل ى ذلك من هذه ا ل أ م و ر فهؤلاء الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل أ ن ب ي ا ء كانوا رجالا ك كانوا رجالاً الامر ن و ا ا ر ج ا ل أ الثاني متعلق يعني بالرسل كان هؤلاء الرسل أرسلش بشرا, كانوا بشراً يعني ربنا بشرا كان ما م ل ك إ ل ى الناس يبلغهم ل أ ن ه لا بد من ح ق ي ق ة التواصل لو جاء ملك مثلا في سوره, إيه؟ رجل. في سورة رجل فمتى ي سورة رجل ف يعرفون حقيقته يعرف حقيقة ملك طب ربنا أرسله. سيدنا نبي عليه وغيره المرسلين يرى الرسول ربنا أرسله ملك دائمته وسلم من إلى صلى الله عليه وسلم من المرسلين كان طب ر أ ى الملك على صورته الحقيقيه حتى لو م ر ة أ و مرتين أ و نحو ذلك وربنا ك م ا ن عز وجل ى م اطلعه لم ي ل ي أحدا فهو ي على ر ف أشياء ا يعرفها الخلائق الله ا في ع خلق ل ت فهنا كان أن جاء لو ما ل ك ك ن لم ا يتفق ع ط ب ي عليه ة ا ن لأن الناس ا شافوا الملك س لو ف ص و ر ت ا ل ح ق ق ي ي سيهلكون ة لا إيه؟ يبقى ربنا اهلكهم إيه اجيلهم هو بالبشاره ولا جيلهم بالهلاك بالبشارة والهداية من الله. وهذا يتناقض مع م س أ ل ة ا ل إ ي ه إ ن ه يجيلهم الملك في صورته الحقيقيه ة في ص و ر ت اما ل ح ق ق ي ي ة أ ان ه يجيلهم في ص و ر ة رجل فهذا أ ي ض ا مش ي ن ف ع ل أ ن ه طبيعته تختلف عن طبيعتهم إ ن م ا يظهر في ص و ر ة الرجل ل ي س ت أ ن س به في وقتها فقط أ م ا مش هو هيفضل أ ع د ل ه م في صوره الرجل وهذه ا ل م س أ ل ة يعني إ ح ن ا لا نخوض فيها وليس لنا دخل في هذه ا ل م س أ ل ة و إ ن م ا المراد عندنا أ ن الرسول الذي كان يرسل إ ن م ا كان من البشر وليس من الملائكه ة شريعة لمرسل إلى الناس يبلغهم ل ل ا كان من البشر وليس من الملائكه انما ا ل م ل ا ئ ك ة كانوا و س ط ا بين الله تعالى وبين رسله ينزلون بالوحي من عند الله تبارك وتعالى وربنا يعطي الرسل مقدره على هذا ا ل أ م ر وكان شديدا عليهم أ ي ض ا لان كما جاء في حديث سيد عائشه رضي الله تعالى عنها كما في البخاري وغيره أنه كان جبينه يتفصد عرقا في اليوم شديد البرد في الشتاء وشويه س ل م و يخر عرق كده عندما ينزل عليه الوحي رغم انه كمان إيه ما كانش ك م ا ن إ ي ه ساعات مايبقاش في صورته ح ق ي ق ي ة كان يتفصد ل ي ه ن ه قال ربنا عز وجل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وكان بعض ا ل ص ح ا ب ة ح ا ط ت رجله تحت رجل النبي صلى الله صلى عليه وسلم فلما نزل الوحي كادت رجل الصحابي ان ترد يعني زي ما تمسك حجر كده وتدقق ودقها من هذا الامر من صعوبته فهو فهذا ده هو ايه يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مستحمل عنه فهذا الشاهد من هذا الكلام انه وسلم كمان النبي اللي الكلام يعني بيستحمل نبي من من ما صلى ولا رسول أ ر س ل ه الله تعالى إ ل ا كان من البشر وكانوا ي أ ك ل و ن الطعام كانوا ي أ ك ل و ن الطعام كما ذكر الله تعالى في س و ر ة الفرقان وكانوا لهم أ ز و ا ج و ز ر ي ة وكان لهم أ ز و ا ج و ز ر ي ة أ ه اما إ ن بعض الناس تقول لك ذي الكفر ما قالوا لولا أ ر س ل إ ل ي ن ا ا ل م ل ا ئ ك ة مثلا او نحو هذا ز ي الكفار ما قال هذا ا ل أ م ر ربنا عز وجل قال يوم يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا ب ش ر يومئذ للمجرمين يعني هم ي ع و ز ي ن الملائكه هذا, هذا في هذه الفتره ة ذ ا يختار لا يتوافق مع ح ك م ة الله تعالى ورحمته أ م ا هيرونها يوم يكون رؤيتها شؤما على هؤلاء يرون العذاب فرسل الله عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام كانوا من البشر وكانوا ي أ ك ل و ن الطعام وكانوا يتزوجون وكانوا لهم ز ر ي ة كما ذكر الله تبارك وتعالى وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لما بعض ا ل ص ح ا ب ة قال لك أ ن ا ه ص و م م ش ه ف ت ر خالص واحد يقول لك أ ن ا ه ق و م الليل م ش هنام والثاني يقول لك أ ن ا لا أ ت ز و ج النساء فالنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أنكر ه ذ انكر عليهم أ هذا عليهم وبين ّ لهم سبيله وطريقه ت وسنته التي أ ر س ل بها انه ينام ويقوم يعني صلي م ن ا م و أ ن ه يتزوج ما طاب له من النساء و أ ن ه يصوم و ي ف ط ر فهو بشر عبد لله تبارك وتعالى وهذا من باب التيسير في ا ل ش ر ي ع ة من باب ا الشريعة. لان ت ي ي في س ر ل ل ش ر ي ع ة أ ا ل ش ر ي ع ة م ب ن ي ة على التيسير فالذي ي ت ق ر أ أ ج ز ا ء ا ل ش ر ي ع ة يعرف أ ن ه ا ترجع إ ل ى ق ا ع د ة اليسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ان ل د ي الدين يسر, إن الدين يسر. فهذه ق ا ع د ة في هذه ا ل ش ر ي ع ة المباركة والتيسير هذا هو المتوافق مع منهج الله عز وجل في ه د ا ي ة البشر ل أ ن ربنا عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم إ ن شكرتم و آ م ن ت م ما ما الله تعالى ليعذبك ولا ليكلفك ما لا、تطيق. لا يكلف الله خلقك ليعذبك ليكلفك يكلف تطيق نفسا إ ل ا وسعها فلو أ ن الرسول لم يكن منهم وحاولوا أ ن يحتزوا به لما س ت ط استطاعوا ع و لو حاولوا أن يحتزوا ا ا لم أن به لانه سيقول لك هذا من طبقه أخرى أو ذ اخرى ده مش من ا ل ب فهذا من ل ي ح ص ل به ا ل أ ن ي و ل ي ق ت د ى ب ه ل أ ن الله ي ق و ن ج ل ل يقول ك ي ق ت د ى ب ه و ه ك ذ ا و ل ه يقول ل ان ل ل ي ق و ن ا ل ل ل ل ان الله يقول لك ان الله يقول لك ن ه يقول لك يقول ل ن الله يقول لك ل ه يقول ان الله ق و ل لك ا ل ه و ل لك ه و ل ل ي ه ي و ل ل ه و ل ل ه و ل لك ه يقول لك ل ي ق ك ا ا ل ل ك ا ا ل ل و ك ن ل و ن ي و ن ا ل ي و ان ا ل ك م ا ت ن ا م و ن و م ا إ ل ى ذ ل ك و ي م و ت و ي ق ع ل ليحدد لك و إ ن كان ربنا عز وجل اصطفاه واستخلصه الله يصطفي من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا ومن الناس إ ل ا أ ن هؤلاء المرسلين هؤلاء من البشر في نهايه ة الأمر ؤ ل الامر ء من ا ب ش ر في ن ه ي ة ا ل أ فهم أ ر س ل و ا من البشر حتى ي س ت أ ن س بهم ويؤدوا ر س ا ل ة الله تعالى ويقتدى بهم يعني يسهل لقتداء بهم كما ذكرنا قبل ذلك ا ل أ م ر الذي يلي هذا إ ن ه ا ل أ ن ب ي ا ء و المرسلين تعرضوا للاذى أ ذ ى ت ع ر ض و ل ل أ كما يسلك الناس طريق ا ل د ع و ة إ ل ى الله تعالى فتجد إن يتعرضوا أنهم للأذى لأنها سنة المرسلين ما من نبي أ ر س ل إ ل ا و أ و ذ ي كما جاء في الحديث الصحيح الحديث الطويل أ ن ورقه بن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء احد بمثل ما جئت به إ ل ا عوذي ل م او قال له أوى مخرجيهم وهكذا و ا ل إ ي ذ ا ء س ن ة م و ر و ث ة بين الخلائق أ ص ح ا ب الباطل يسعون دائما إ ل ى إ ي ذ ا ء أ ه ل الحق و أ و ل ى الناس بالحق هم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام فلذلك هم عند الكفار أ و ل ى الناس ب ا ل ع د ا و ة أ ن ه م رؤوس الهدى اولئك الذين هدى الله فبهداهم, فبهداهم اقتده يعني اقتدي بهؤلاء يا محمد في الصبر والتحمل وما إ ل ى ذلك والله عز وجل قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصص قصص ا ل أ ن ب ي ا ء ليثبت به فؤاده على الحق وليسليه في سبيل ا ل د ع و ة عشان لذلك ربنا عز وجل لما, بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لما بعض خ ا النبي الله ط ب صلى ل وسلم لما ي ه ب ع الكفار ا ذ و ا النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أ و هو خاف من م س أ ل ة الوحي وغطى نفسه ب ت ا ع ه ودخل ينام وهكذا فقال ر ب ن ا له إيه؟ يا أ ي ه ا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر و ض ج ز ف ه ج ر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر اصبر في سبيل الله تعالى ب د أ ا ل أ و ل الخطاب بمساله الاناث ي س ت أ ن س النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ويخضب ب ط ر ي ق ة ح ل و ة كده زي, زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ل ل ع يا بن أبي ط ل ب ي ابا أبا أ تراب في المسجد وكان حصل بينه وبين فالنبي التراب كان نايم المسجد وكان السيدة الفاطمة المسجد الله المسجد فقاموا وقال يا فرحل رحله كده ونم فنفض في شيء فيه عليه في عليه وسلم جسمه قوم حصل صلى على يا أبا تراب بدلاؤه يعني آه وبطيب خطر فربنا تبارك وتعالى ولله المثل ا ل أ ع ل ى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ل ي س ت أ ن س رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا ا ل أ م ر وبدا به فهمه وعلمه الطريق تعمل إ ي ه وتخليه إ ي وتسوي ايه, وتخلي إيه أو وقال له انا س ن ر ق ي عليك قولا ثقيلا خلاص تعين باب الله عز وجل على ز و ج ع ل هذا ا ل أ م ر وانه ستلقى في سبيله أ ش ي ا ء ي ع ذ و ك ويعذبوك و غ ل ب و ك وما إ ل ى ذلك كما حدث مع النبيين والمرسلين تجد يعدد يعدد يعدد أن القرآن يعدد صور الحوار بين النبي وقومه يعدد صور من يعدد صور من الحوار المعاذاة العفو وقومه صور صور صور من النبي على قوم يعرض صور وما إ ل ى ذلك من هذه ا ل أ م و ر ثم يعرض بعد ذلك انتقام الله تبارك وتعالى من أ ع د ا ء المرسلين وهذا لا يكون عاما في هذه الامه أ م ة ل يكون ن ا ا ت ق ا عاما في ذ وذلك هذه ه الله صلى الله عليه الله لها الأمة إكراما الأمة تعالى لرسول صلى وسلم لأن أرسل بأن مكرمة بتكريم الله تعالى لها بأن أرسل ي انزل محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً. أنزل الله تعالى إ ل ي ه ا ا ل ق ر آ ن وحيا ودستورا يعملون به فهي أ م ة م ك ر م ة قال تعالى كنتم خير ا م ة أ خ ر ج ت للناس ولما اليهود ا ل ن ص ا ر ى اعترضوا بيقول يا رب يعني ياما ياما وعملنا وفتاعم اشتغلنا إلى ذلك إحنا رب إنه فإنه الأمة محمد دي عمرها محمد قال ص ي ر و ت ع ايه ذلك فضلي أ و ت ي ه من أ ش ا ء هل ظلمتكم شيئا قال و ا لا قال ذ ل ك فضلي أ ع ط ي ه من أ ش ا ء وكما جاء في الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن السابقون ا ل آ خ ر و ن أ و ا ل آ خ ر و ن السابقون يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه م جاءوا في آ خ ر الزمن يسبقون الخلائق و ا ل أ م م بالفضل والحساب ودخل ا ل ج ن ة وما إ ل ى ذلك ل أ ن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وربنا لا يظلم أ ح د ا مثقال ذره الغرض من ب ع ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام الغرض هو أ ن يعبد الناس ربهم لا يشركون به شيئا او ب ع ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء تدور حول هذا ا ل أ م ر وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون وهذه ا ل غ ا ي ة كان ينبغي على الخلائق أن ل ا ينسوها ولكنهم نسوها فكلما جاءت أ م ة بدلت وغيرت حتى بعث الله عز وجل في كل أ م ة نذيرا و إ ن من أ م ة إ ل ا خلا فيها نذير فما من أ م ة إ ل ا وبعث الله إ ل ي ه ا نذير طب هناك بعض ا ل أ م م ن ح ن ا م نعرفش إ ن رحلها رسول لا رحلها كما قال الله تعالى و إ ن من أ م ة إ ل ا خلا فيها نذير لا يوجد امه من ا ل أ م م إ ل ا وقال فيها نذير سواء إ ح ن ا ع ر ف ن ا أ م عرفناه وكلام المؤرخين لا يكون ح ج ة أ ب د ا على كتاب الله تعالى إنهم يتكلمون منه منقفع السنة أغلب كتب يعني مثلاً تاريخ نفسه سلتين بالوصلهم مثلا والتاريخ كثير التاريخ تاريخ ضعيف كتب أغلب الطابر الاخ ا ل ي م ا م الطبري ت ل ت ي ن ضعيف وعن ن س ضعفاء فربنا لما ب يقول و إ ن من أ م ة إ ل ا قال فيها نذير ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا ولكل قوم هذا كل هذا يدل على أ ن ما من أ م ة من ا ل أ م م إ ل ا و أ ر س ل الله إ ل ي ه ا من يدعوها إ ل ى الله من ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين عرفنا أما عرفناش دي مش مشكلتنا نعرف اسم ه ايه ورحل م ي ن وعمل ايه ولكن ا من ا ل ع ر ا ء ولكن ا من غير ا ل ع ر ا ء و ل ا ت ع ر ب ولكن م ا د ي مش, مش ل ع ر ب ل ك ن ح ن ا ل ل ا ليتقللنا ان نؤمن به فقط لا غير ونؤمن ل ا ن ه ما من ا م ة الا وخلا فيها نذير فالغرض من بعثات الانبياء والمرسلين هو ان يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا وهذا ا ل أ م ر لا يستطيع أ ن يحققه ا ل إ ن س ا ن بعقله مهما بلغ من العقل وكذلك ا ل ف ط ر ة لا يعتمد عليها في هذا ا ل أ م ر ك أ ن ه النفس تهوى وتتمنى والشيطان لا يكف عن ا ل غ و ا ي ة والزمان تطاول والله تعالى يطالب عباده ب أ ن يعبدوه فلا بد من ر س ا ل ة تتجدد كل شويه ايق رسول يدعوهم إ ل ى الله عز وجل وكذلك من ا ل أ غ ر ا ض التي ارسل إ ل ي ه ا الرسل إ ر ش ا د الناس إ ل ى مصالح معاشهم ومعاذهم كل العلوم التي ت ش ا ي ف ه ا هذه دل عليها في كتب الله تبارك وتعالى علمها الله عز وجل آ د م عليه السلام ومن بعد آ د م عليه السلام ومنها إ ش ا ر ا ت في الكتب التي أ ن ز ل ت من عند الله ولو أ ن ك أ خ ذ ت ب ا ي ة و ا ح د ة في كتاب الله ا ل ق ر آ ن العظيم لدلت على جميع العلو م لما ربنا عز وجل يقول خلق لكم ما في ا ل أ ر ض جميعا هذا يدل على أنه ما يدل إلي فيه دليل وردش على منع مباح من المعاملات و ا ل أ ش ي ا ء و ا ل أ ع ي ا ن وغيرها هذه ق ا ع د ة زي ما ق الها أ ه ل العلم متفق عليها الاصل في ا ل أ ش ي ا ء ا ل إ ب ا ح ة ي ب ا ح ة الآية الكريمة بدليل البخاري ومسلم في وكما جاء وأحمد أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم وذلك س ل م و من حديث سعد بن أ ب ي وقاص ان ل من أ ع ظ م الناس جرما ي ع ن ي في حق ا ل ن من ا س فأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس يعني بسبب سؤاله هذا الأشياء على الإباح ولا تنقر كما إسرائيل لأن على تنقر نقر بني ي ق وفي ا عز و ج ل يقول ل ه م ا ب بقرة ا ح و قاعد ي ه ن ا أ ي ب ق ر ة واتباحوا وخلاص لا قاعد ي ل و ن ان سووا عارفوا ومش مش ع الاخر وفي ي ي ز يذبحوها كما مش عايزين بعدما ا ح و ب لقوها خلاصها مش عارف وما ن ه ايه هو ا ع ل ه و م الى ذلك شددوا على انفسهم في البحث والتنقيب الدور عليها、بقى. شددوا على أ ن ف س ه م في التكليف ي ع م ل و ا طيب لونها كذا ويعرفوا ايه ويعرفوا ح د ة ت ايه ن ة طالما بقى أنت و ي ع ن ف و ا ايه ويعرفوا نعم ايه خلص ويعرفوا ل ل مش ايه و ي ع ر ب و ا ايه وبعدين نوصل ازاي ا ل و ق ت ي فلما شددوا شدد الله عز وجل عليهم مش, مش تصعيب ا ل م س أ ل ة ولكن هم اللي صعبوها هم ب ي س أ ل و ا ربنا لونها ا ي وعمل ايه, إيه وخليهم هو خلاص بيجاوبهم فشددوا على انفسهم فاحنا عندنا ق ا ع د ة وهي إنه الأصل في الأشياء يباح في وقوله تعالى خلق لكم ما في ا ل أ ر ض جميعا بعد ك ذلك ل الامر أ ع ي مباح ا ا م ل كلها ت دي إ ل ا ا ل ت ي نزل فيها التحريم صلى الله تلتزمت بالضوابط الشرعية خلاص أما اللي نزل الخامعة مثلا لحم الخزير المش عارف إيه الميتة البداع نزل أما عارف ما فيه بعد الأمر مباح فيه إيه ده فيه فيه من تحريم نص ينفعش بعد كده ا ل أ م ر مباح أ ا ت بالعبادات ل ا ا ل ص ل ا ة والصيام ومشارك فيها لا دا مش الأصل فيها الإباحة、دي. لا لا مش دي تتعبد إ ل ا بما أ ن ز ل الله عز وجل هي قاده عند جميع علماء المسلمين يقولون أ ن العباده ة ما ش ر ع ا الله العبادة ما شرعها الله والأصل في المعاملات ا ل إ ب ا ح ة إ ل ا ما حرم الله هذه ق ا ل ة متفق عليها عند علماء المسلمين جميعا فالمرسلين جاءوا ل إ ر ش ا د الناس ل ع ب الى د ة ا ل ل الأساس الموضوع الناس ا هذا يرشاد د في في إ مصالحهم في معاشهم و م ع ا ل ه م أ ن ت لما تيجي او تعبد ربنا مش, مش أ ن ت محتاج أ م و ر تسترشد بها في هذه ا ل ح ي ا ة عشان أ ن ت تقدر تعيش فيها فدل في الرسل الناس على هذه الأمور سواء كانت هذه إشارات أو كانت من الأمور التي جاءت في الكتب السابقة سواء كانت إشارات كانت جاءت من هذه هذه أو ولكن إ ى ذ ل م هذه الأمور التي يعني إحنا لو بصنا في القران أ م و لو ر التي إحنا بصنا ا ل يعني في آ ن ن لو أ ع د ط ل ع ا ل آ ي ا ا ت و ل كتاب و و ن ي ي ة ا ا ل آ ل الموجودة القرآن تملأ القرآن العظيم ولكن القرآن ع ص ر إشارات كثيرة ي في ة ا مش هذه ت ك علوم مش كيم ومن جملة كتاب كتاب تعالى ليتعبد التعبد فيزياء ولا لا هذا الله الناس به أنزله ان انت تستغل تنتفع بما اعطاك الله عز وجل تنتفع به يعني ن ت ت في ع به ف نفسك وتنفع به غيرك وتسهل به عباده ل ل الله م مسجد ا دعاوة تبني طبعا عشان استكيف طب لعبادة برضو فيه في اتفق دي عليها المسلمين اسمها كلها الله الصناعة كذا الحاجات قاعدة أولماء كل وجل لذلك ممكن عند عز تسخر قالوا الامور أ م م و ر ب ق ص د ه ا ا ل أ بمقاصدها ق بمقاصده. د فقهية متفق عليها من القواعد الكبرى. الامور ق بمقاصدها يبقى لما جانا ابن المسجد مش ضروره ابن المسجد دي اجانا راجل بتاع تكيفات اقول والله انا اصنع تكيفات دي وبتاعه واشتريها و ا و د ه ا في المسجد لو هو عاوز يدفع ا المسجد كده وخلاص مش نوع ي ب ا ل ه لانه ي ه أجر العبادة. أما العبادة لو هو و ع عبادة ل ل عز و ج لا ب ه يخذ أ عليها أ ج ر فكل ما فعلت من المباحات أ و تركت من الممنوعات لو لم ترد به وجه الله عز وجل فلا يكتب لك فيه ا ل أ ج ر أ م ا إ ذ ا فعلت أ و تركت لله تعالى فهذا يكتب لك به ا ل أ ج ر فممكن ت أ ك ل وتشرب وتعمل اللي انت عايزه وتتمتع وتبقى مبسوط و ت أ خ ذ ا ل أ ج ر ل أ ن ك انت تنوي بذلك ا ل ع د ا د ة لله تبارك وتعالى النبوة كيف تثبت النبوة كل واحد النصارى اثنين ثلاثة من الأنبياء بعد عيسى عليه السلام كل يقول له عليه تثبت بعد الحبيب كيف فيه يقوم عيسى كده كده من ومشاركين بصحيح في ص البخاري أ ن ه ليس بيني وبينه نبي م ف ش نبي بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم محمد خلاص كذا قلت له أ ن ت طيب ما فيش نبي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه و س ل م تقول لي بقى بولس مش عارف مين قرقس كل ذا كلام مخترع ب ا ط ل ل ي س ب ي ن النبي صلى الله عليه وسلم ولان ب ي عيسى ن ع ي ه النبي صلى الله عليه وسلم تسلم ي كثيرا نبي ولا ولا نثبت ن ب ي ا إ ل ا بدليل عندنا توب بامثل ا وعندنا ذ و ا ل قرنين ادم شاردوا قرنين دانبي و ن س ت ن ق و ا لك توب ب ع ن ب ي و ن س ت ن ق و ا لك لا أ ص ل ه مش نبي ف م ا فيش دليل احنا ما عندنا ش د ل ي ل يثبت انه هو نبي ده حتى في حديث في مستدرك الحاكم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أ د ر ي يعني تبع نبي أ م لا ولا أ د ر ي اذن ا ل ر قرنين د ش ق ق و هو ذو ل ل أنه ن ا ر نبي ولا تبع نبي لا ذ ل ك من ف تقول ذو القرنين عن أنه من سليمان هو أنه في بعضنا لا من لا هو ليس سليمان قولا واحدا ما هو س لان ي م لأن سليمان نص عليه في ا ل ق ر آ ن نص ع ل ي في ه ا ل س ن ة ذ ابي ن من ا ل أ ن ب ي ا ء رسل و من الرسل المشاهير أ م ا اذ القرنين فلا دليل على أنه نبي ت ع انه ل ش و أقول اختلفوا ف ف لك الخضر خضر ي هل هو نبي ي ولا و ل <تصفيق> الذي تؤيده الادله أنه نبي. انه نبي وانه مات من زي الدرويش جماعة أقول له ل كده س عيشه ا ل خ ض ر الامام ب ع كده يعني خ ض ر ع ل لك إيه؟ قبله إيه. البخاري ب وقله ومعرفش سئل الإمام ل ا رحمه الله تعالى عن ا ل خ ض ر في ن ا س ب تقول ان ه ا ل خ ض ر عايش قال هذا كلام باطل هذا يناقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلتكم هذه مع الصحابة ارايتم حديث صحيح ارأيتم ليلتكم هذه ه منها لا يبقى على وجه هي وجه عليها فان لا الارض شيء يا احد يعني من الناس اللي هي موجودة الان سنة يعني من على على على الارض لا يبقى يبقى رأس مئة موجودة شيء ي احد ي بعد ق ى ب ا ل م ي ة من نفس ا ل ل ي ل ة م ا ي ش و ل ا بن آ د م عايش لراجل ولا ست يقول لك ا ن على المية قال النبي الله صلى عليه وجه ا ل أ ر ض لما نقول ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة الكرة الأموية ما المية بتاعة المية نقول ل بقى دي ه لا يدل على ان هم الرجل ل بتكلم ي كده م ا يعرف ش ح اصلا ج ة أ في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وربنا ل م ا ذكر الارض, مش بقول الارض ما حطش ب لا يضع فيه القسم وفيه النهر ا وفيه البحر ا وفيه النهر يذكر ا ا في م وفيه ض م البحار فيه موضع يتكلم ع ي ل في موضع أ م ا إ ذ ا أ ر ا د ا ل أ ر ض كلها يقول لك الارض حق اسمها عايش وكمان خضر لو كان حتى عايش إ ل ى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكان يجب عليه أ ن ي أ ت ي فيسلم ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه أ لا ن ه ل يتع أحدا أ ما يؤمنش سيدنا ا في لا ن ب ي صلى ل ل ل ه ع ي ه وسلم و ي أ ت ي ه و ي ب ا ع ه لأنه لا م ه د ا ما رواية يدير ص حديث ي ح ح ة صحيح ا ل ل ي ه و موجود آه بس ذ ا رجل كافر معروف موجود في إ ح د ى الجزر كما جاء في حديث ا ل ج س ا س ة الطويل هنتكلم برضو إن شاء الله إن عن المسائل رأتنا المسائل مبا برضو شاء دي فيه فيه لو كان ا ل خ ض ر على قيد ا ل ح ي ا ة لما بعث رسول الله ص لوجب ى س ل ل م و عليه أ ن ي أ ت ي ه فيبايعه ولا ما فرط في شرف الصحبه ة يعني و هو, كان هو طول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو ما أعظم أم كانش الصحبة صاحب النبي الله الخضر السلام لأنه فرط في يعني عليه صلى فهل عليه موسى ولعيسى عليه السلام معروف وكما جاء في الصحيح أ ن ه لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إ ل ا ا ت ب ا ع ي وقبل ذلك كله و إ ذ أ خ ذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب إلى آخر الآية يبقى لا يبطل أي كلام في المسألة طب ماشي بقى تقول لي يبقى آخر ماشي انتباه أي في وبعدين طب الخضر كان موجود يرضاك بقى الناس ان يقولوا على الخضر, عشان راسك حتى لو الخضر من انه برضو و ايه ا م ليس ب بالنسبة ى ل ا مسلم يأتي و و او ا أسلم ايه ا يبقى لا يسعى إ ل ى ا ل إ س ل ا م و إ ذ ا أ س ل م لا ي أ م ر ولا ي ن ه ى إ ل ا بما جاء في ش ر ي ع ة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقيت في الليل أم أنا الخضر إيه روح يبني لك مقبرة ويعمل عليها منهي في、الإسلام. يقول لك ده الخضر قال لي بالليل、ومغيب. طيب إبليس فدي مقبرة تقول روح مولد وبتاعة وإنت وهكذا الوضحة لك الخضر لك لها الإسلام لك الخضر قال مسألة المسائل كذا كذب أنت شفت أم أم أنا عنه ده ده والذي ي تدل عليه ا ل أ د ل ة إ ن الخضر كان نبيا أ ن ه قال ما فعلت وما فعلته عن أمري م امري فعلته عن أ ويذكر أ ر ا د ربك وهكذا ونبي الله موسى عليه السلام مش يروح لوحد ما هوش عشان يتعلم منه أمور ومثل الأمور يروح لوحد هو وجل و عليه عشان عز أنزلها الله عز وجل. ومثل هذه الأمور بدليل هذه شناب موسى عليه السلام لما لم يكن عنده دليل على قبول المسائل ا ل ل ي ع م ل ه ا الخضر هذه انصرف عنه ماشا وسابه م ا ك ا ن ش يصبر على اي شئ يعمل ه عنده له ا ان الخضر مع يأذن وحي بها ل فبمسألة اللي احنا قلنا فيها إشارة. بهذا、القدر. و إ ن شاء الله تعالى ا ل م ح ا ض ر ة ب ا ن يبقى نكتبهم